يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا قبل كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وآخرين منهم لما يلحقوا مِنْهُمْ وهو العزيز بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ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 والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها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 وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رأوا تِجَارَةً أو لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين